بسم الله الرحمن الرحيم حامين تنزل الكتاب لله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم اختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماءرزق وما أنزل الله من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آية لقومه يعقلون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 يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولا شيئا ولا ما من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز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 لأ ربكم ترجعون ولقد أتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وأتيناهم بينة من الأمر فما اختلفون إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة الأمر فاتبعها فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لينون عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ هَٰذَا بَصَائِرٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره رشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكروا وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما له بذلك من علم إنهم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بنينات ما كان حجتهم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 لا يعلمون وللله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساع يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاهية كل أمة تدعى إلى كتابها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 وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين ذلك هو الفوز هو الفوز المبين، وأما الذين كفروا، فلم تكن آياتي تطلع عليكم، أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتَلَعَلَيْكُمْ؟ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَإِذَا قيل إن وَإِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدِرِي الْمَسَّاعَةِ إِنَّ ظُمُ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَى لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُونَ وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا تاهزون، وقيل اليوم ننساكم، وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، وما أوقن النار، وما لكم من ناصرين، ذلك. اتخذتم آيات الله هزوان قارتكم الحياة وعند رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبريات